بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولا كأنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم, يوم يقوم الناس لرب العالمين كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجْعَرِ لَفِي سِجِّدِ وَمَا أَدْرَكَ مَا سِجِّدٌ كِتَابٌ مَرْقُوبٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَدِّبِينَ الَّذِينَ يكذبون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 كلا إن كتاب الأبرار لفي علّيين وما أدراك ما علّيون كتاب مرقوم يشهده يشهده المقربون إِنَّ الْأَبْرَالَ فِي نَعِيمٍ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ يُسْقَوْنَ تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مثل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عينا عينا يشرب بها المقربون إن الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون واذا مروا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فاكهين واذا راوهم وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءَ إِلَى وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون